كلا كلا بل تحبون العاجل وتذرون ا ل آ خ ر ة و د و ه يومئذ ن ا ظ ر ة إ ل ى ربها ن ا ظ ر ة و و د و ه ي و م ئ ذ ب ا س ر ة تغن أ ن يفعل بها ف ا ق ر ة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 منا مني يمنى ثم كان علقه فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والانثى اليس ذلك بقادر على أ ن يحيي الموتى